للعالمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد قال اي ورقه 13 احدى المعين قال الماجد رحمه الله قال انا وعن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 على ظلام جميل على ما هو مطلوه من المسلمين لربيه وللسلم وللسلم وللسلم قوله اتبه الله حيث ما كنت أصل التقوى في اللغات أن يبدأ لبينه وكل الذي يخافه فيه وفي اتخاذ النهال والخفاة للرقاية لما يكون في الأرض من ضرر الشوط والحر والبرد وفي اتخاذ البيوت والخيام باستخاذ حرارة الشمس والمطر والبلد ونحن ذلك التكوى في الشعب حين على الإنسان بينه وبين غراء الله وقاية أنت وفيه نزل وذلالت ببعن معهورات وفصلت للبعاء ديننا اقتدام وعباده الله وفقا للشراه هذه بدعه بدعه والله ما بنوه جميع الاحوار والاماكن والاذمر ان النبي صلى الله عليه وسلم انت الاحسن ما كنت يعني برا وبحرا وجوا ولما معرا يعني خارج من المدرو اتكلمنا هذه الشيء والعلم مضمون لي الناس والست تاريخا كما جاء في الحديث فتك الله حيث ما كنت انه ادبع الحق السيئه الحسنه ذكرها عندما نرفع المال في شيء اكل كانه يتروب منها الى الله عد ولا طبته حسنا وهي تجد ما قبلان من شغاء اي سيدي هو وزيرو عطا اكون شاهد من جنبي كمال بن درا انا ولا تجيبوا مكانها من الضبائر مكان والصغار ايضا بتعليل حسناس فإنها تبحث غائر ربما الشبائر فلا يظهر إلا التوقع شديدها هذا يبيع الحبيب انه هو قال الناس يكون في الحسن هذه الفائدة الثانية الفائدة الأولى الأمر بفبوى الضائف جل وعلا الفائدة الثانية اتباع السيئة من حسن الفائدة الثالثة مخالقة النجل يكون في حسن فإنه مطلوب من الإنسان أن يعامل الناس جميعا معاملتك حسن وعادوا يعاملهم بمجرد ما يحفظوا أن يحفظوه به يقول لي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحفظ بأخذه ما يحفظوه يقول لي صلى الله عليه وسلم ومن أحد أن يزوح الزعاء عن ابن أرجو الغرب الجنة ان تاتي نياته وهو يطلب بالله من يوم الاخر وياتي الى الناس الذي يصدع عيوك اليه فقد وصف الله, الله نبيه صلى الله عليه وسلم يانو على خوله العظيم وجاء عن عائشه رضي الله عنها مما سينا اخذ اني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقهم الثاني فهو هسر فأي أنهم يكونوا بتطبيق ما فيه تجداء في السنة أيضا أحابيب كثيرة تدل على فضل حسن الخلق وتحفل على التخلق من أخلاق الحسن وتحذره من الأخلاق السيئة الله يتلا الكيسان اللي دي جمعها الانسان او الجمعه اخيرا قال دي اقول له هي افضل وسيله لنيل الرضا في رضاه سبحانه يعني تداع السيئات من الحسنات والاسباب وعلامات خلاح العرب وكان كل ما أتى بسيئة نحاها ويبقى تجيله دائما ليس فيه سيئات يقول ليه صلى الله عليه وسلم ما أتى بسيئة الحسنات يبنوها يعني تجيله وصلت <تصفيق> الثالثة المخالفة للناس قلوك الحسن يا تحكم امن الاذى وقف الاذى لهذا يكون الانسان حسن الخلق او الاخلاق لمن هذا ديننا الحديث اولا كمال انشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك مجتمع عليه من الحديث هذه الوصايا في <تصفيق> هذا العرض ثانيا الامر بتاذ والله يجيب وين يناد اجنه لما تظ والله جل وعلا لا شيء لا مجرد محدود ويجب ان يتجاوز الى العظم وان يقوم بها اكثر جهه دي جميع احوار لي في جنواتي وخلواتي وفي ليلي ونهاري وفي جوي وبحري وفي بري في اشي وشيء ثاني وورشاتي ومكراي هذا تكول الله عز وجل وهو العبد متقيدا بها الى حاله هو الدنيا وهو من هو بته قائلا الحث على اذقاء السيئات وانذا تكلمنا عليه لانه من الواجب على العبد عبده ان الله انر بها تعالى عدم الذائ أصيبه إلى الله يبيني عن أيها المهنون إلى عدكم تبيني فالعزم يبيني يا أيها المجينات وقوه يبقى الثولة المسوحة حسن ربكم من يباشر عكم سيئة آمين خالصهم حسن على مخالفة الحسن على مخالفة الناس لتحلات حسن وحسن مخالفة جبلة وغلبة تخلقه الانسان قاول ان يتخلق بحلاك حسنا حتى تصبح عليه سبيلته لان الناس يجدون على قد تجدين من خير العظم فنشأل الله عز وجد ونشأل الله عز وجد ونشأل الله عز وجد fikha sidhim katra sogu qaid e aman in organizale qad alay sallallahu alayhi wa sallam ala sidri wa